Hvala. بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد الحكيم كَلَامِ <متحدث> الْمُرْسَلِينَ قَدْ حَقَّ قِيلُ عَلَاءَ كَثِيرٌ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إِن فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا شيئنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Mm hmm. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ إِنَّا